ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض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 শ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 لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المطير يا أيها الذين آمنون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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَاسْتَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير